يُعفِّرُ رَبَّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا وَمَا لُوْصِلُ الْمُرْسَلِينَ إلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِ إِنِ أَوْ أَمْضِيَ حُكُباً فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَعِيهِ مَا نَسِيَ حُوْتَهُ مَا فَتَتْخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ